ا ل ج ن ة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم عليك يا سيدي ويا نور عيني يا رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك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 l o o o o o الله, الله الله الله الله الله ادعوه و ا س أ ل ه a l l a h يا فرد يا حي يا قيوم أنت الغني انت ل غ ي أ ن الغني أنت الغني عن ا ل أ م ث ا ل والشركاء ع نرجوك زوج وعن ولدي نرجوك تهدينا نرجوك تنصرنا نرجوك تحفظنا نرجوك نرجوك تسترنا نرجوك ترحمنا نرجوك تحفظنا نرجوك تعتقنا نرجوك تغنينا 「なる l a ね」<音声>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 هو الله الخالق البارئ المصور له ا ل أ س م ا ء الحسنى يسبح له ما في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم هكذا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة المؤمنون استمعنا إ ل ى فاصل من الابتهالات و ا ل أ د ع ي ة والمدائح ا ل ن ب و ي ة قدمه المبتهل الشيخ محمد علي جابين وكانت ختاما طيبا مباركا ل أ م س ي ة ا ل ل ي ل ة التي نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد أ و ل ا د مرعي ب ق ر ي ة ا ل إ خ ي و ه بمركز ا ل ح س ي ن ي ة ب م ح ا ف ظ ة ا ل ش ر ق ي ة